Bal kethbubil haqlam ma jaa'hum fham fi amrimarij. Afa lam yozruu إلى al-samaa fahuqum kifab naina ha wazeena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 رك فأبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج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 من ناعل الخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إله آخر، فألقاه في العذاب الشديد.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 Häve metu li nadi kulli ewe bin hafiil. Menkhoshi ja vuahmen e bil-wai bi-wajer, e bil-palbi mumunib. Udahuluh لَهُم Lهم ma yashāūn fīhā wālādāyina mazīd. 8. Wakam ahlekna qabla hum min qarmin hum ašadu minhūn bātša fanaqabū fī